أعود لأصل نشأة هذه البدعة أصل نشأة هذه البدعة بدعة الكلام النفسي وأول من نشأت على يديه هذه البدعة ولم تعرف عن أحد قبله ابن كلاب هو أول من نشأت على يديه هذه البدعة ويمكن أن يطالع في ذلك وطريقة نشأة هذه البدعة على يديه مقدمة كتاب الرد على من انكر الحرف الصوت للسجز رحمه الله تعالى ذكر تلخيصا جميلا في بيان كيف نشأت هذه البدعة على يد هذا الرجل وابن كلاب نشأ محاولا أن يجمع بين الآيات والاحاديث التي استدل بها أهل السنة والجماعة والتوفيق بينها وبين العقل الذي يعتمد عليه علماء الكلام أقول العقل الذي يعتمد عليه علماء الكلام مما العقل الصحيح لا يتعارض مع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فكان يوما في مناظرة أعني ابن كلاب مع بعض المعتزلة في صفة الكلام في صفة الكلام وكان ابن كلاب يقول الكلام كلام الله يضيف الكلام إلى الله سبحانه وتعالى فقال له المعتزل يلزم من إثبات الكلام صفة لله سبحانه وتعالى كذا وكذا وذكر لوازم تلزم صفة الكلام الذي هو كلام الإنسان وهذه طريقة أهل البدع التي بناء عليها أنكروا صفات الله يعني توهموا أولا أن يثبات الصفات لله يقتضي المشابه فأورد له ذلك المعتزل لوازم تلزم كلام البشر يلزم من الكلام كذا وكذا وكذا وكذا الى اخره من لوازم كلام البشر فاراد الرجل أن يستمر في اثبات الكلام صفه لله وان يخرج من هذا الاعتراف وكان يكفيه ان يقول ليس كمثله شيء الله نثبت له الكلام حقيقة على ما يليق بجلاله والله ليس كمثله شيء في صفاته واللوازم التي تنزم الصفة عند إضافتها للمخلوق لا تلزم الصفة عند إضافتها للخالق كذلك العكس اللوازم التي تلزم الصفة عند إضافتها للخالق ليست لازمة للصفة عندما تضاف للمخلوق فاضافتها إلى الله تقتضي الكمال وإضافتها إلى المخلوق تقتضي النقص وكما قيل الإضافة تقتضي التخصيص فما يضاف إلى الله جل وعلا يخصه ويليق بجلاله وكماله وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق بضعفه ونقصه فأراد ان يتخلص من هذا الإيراد فقال الكلام ينقسم إلى قسمين هذا بداية نشأة هذه البدعه الكلام ينقسم إلى قسمين كلام نفسي وهو معنى واحد قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت وإنما هو معنى قائم بالنفس وكلام لفظي وهو الذي بحروف أصوات إلى آخرة قال والكلام النفسي الذي ومعنى قائم بالنفس هذا هذا هو كلام الله هذا هو كلام الله وأما القرآن المتكون من كلمات وحروف إلى آخره ليس كلام الله هذا حكاية عن كلام الله ثم جاء شاعر بعده وتلقفوا بدعته وقالوا عبارة عن كلام الله ليس كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله وعلى معتقدهم القرآن الذي بين أيدينا مخلوق من مخلوقات الله لكنهم لا يصرحون بذلك تصريح الجهميه لكنه مؤدى قولهم ونتيجة تقريرهم فالقرآن ليس هو كلام الله وإنما عبارة أو حكاية فلما قيل لهم هات الدليل على أن ما يقوم بالنفس يسمى كلاما مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم ما لم تفعل أو تتكلم قال أعطونا الدليل على أن الحديث الذي يقوم بالنفس يسمى كلاما حتى قال السجزي بهذا الكلام أضحكوا على أنفسهم العقل أو المجانين لأن من لازم قولهم هذا أن الأخرس يسمى متكلم مع أنه باتفاق الناس أنه غير متكلم مع أن الاخرس يقوم بنفسه كلام ويعبر عن كلامه بالإشارة يعبر عن كلامه الذي يدور في نفسه بالإشارة لكنه لا يصمؤ متكلم ولا يصب بالكلام يقال عن اخرس غير متكلم يقال عن لا يتكلم مع أنه يدور في نفسه كلام ويعبر عنه بالإشارة وغير متكلم فقيل أعطونا دليل على أن الذي المعنى القائم بالنفس يسمى كلاما وأنه هو الكلام هاتوا الدليل على ذلك فتشوا وجدوا شاعر نصراني يقول إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا والبيت مثل ما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية حوله أمور كثيرة منها أن الشاعر لا يقصد هذا الذي يقصدونه بدليل البيت الذي قبله لا يعجبنك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلا أي حتى يكون مع الكلام الذي تسمع من أصيلا يعني دليل على انه نابع من القلب وأنه صادق فيما يتكلم به فما قصد هذا المعنى الذي ذهب إليه أولئك الشاهد أن هذه طريقة فاسدة ومنهج يعرض يعرض صاحبه عن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه وإذا أراد أن يستدل يقول قال الأخطل ومن يكون هذا الأخطل شاعر نصراني والنصارى مخطئون في كلام الله سبحانه وتعالى فكيف يليق بمسلم أن يجعل قول هذا الشاعر عمدة له في الاستدلال ويعرض عن كتاب الله عز وجل ولهذا أنشد في هؤلاء المنشد قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطلوا